إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أن أنذر, قومك أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ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 إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أهذانهم جعلوا ابِعَهُم فيِيه آذَانِهم وَاستَو شَثابَهُم وَْتَوْ شَوثابَهُم وَأَصَرُ وَاسْتَكْبَ رُسْتِكمَو ثمَُّ إِن إَ عَوْتُهُم جِهارَ ثمَُّ إِ عَت لَهُم وَأَسَْْتُ لَهُم إسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ يَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ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 وَقالَاوا لَا تَذَوَّ آِهَتَكُمْ وَلَا تَذَوَّْ وَالَّوُوا وَلَا صُواعى وَلَا يَغُثَ وَيَعوقَ وَنَصْرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَثِيرَ وَلَا تَزِذِ بِظَالِ مِنَ إِلَّا وَللَ مَِّا خَطير